وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ عَزِيزٍ حَمِيدٍ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نُنَبِّئُكُمْ عَلَى رِجْلِ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلٌّ مُزْدَرٍ إِنَّ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَنَّهُ جِنَّةٌ بَلَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ أَفَلَمْ يَرَوُوا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ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 وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي يَشْكُرُونَ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِن سَآتَهُ فَلَمَّا خَرَّتْ بَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ اللو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهم تبينت الجن اللو كانوا يعلمون الغيب اللو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب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 وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمط وأثل وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزئناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفر وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ شَيْرٌ فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلُمَ أَنفُسِهِمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِ فمزقناهم كل مزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكوى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريق فاتبعوه إلا فريق من المؤمنين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 لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شريك وما لهم منهم من ظهير ولا تافع الشفاعه عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم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 قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقُتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَا أَرُسَلْنَاكَ إِلَّا كَانْ الناس بشيره ونذيره بشيره ونذيره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرن عنه ساعة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 يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكونا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم أنحن صددناكم عن الهدا بعد إذجكم بل كنتم مجرمين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 وَجَعَلَ الْأَغْلَلَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَوُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا أَرْسَلَ اللَّهُ فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّ بِمَا أَرْسَلْتُم بِهِ كَافِرُونَ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 وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملون وهم في الغرفات آمنون وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرُ لَهِ وَمَا أَنْفَقُتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيُرٌ رَازِقِينَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ هَؤُلَاءِ الَّذِي لَا يَكُنُّونَ يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ فَالْيَوْمَ لَا لِكُبْعضِكُمْ لِبَعضٍ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ وَلَمْ يَذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا قَالُوا مَا هذا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 وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياءهم من قبل إنهم كانوا في شك مريء.